الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ وَأَنذِرْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَنَّهَا تَذْرِعُ مِنَ الْمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُقْضَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَنْقُضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْبَلُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واسم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي رب شَادِ دُونَ عِقَاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ إِلَافَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمَن فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءُ بِالْحَقِّ ம கொுன அல்லவீன மனு மச துணி ச وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ